وَمَثَلُ الَّينَ يُون فِقُونَ أَم وََالَهُ بَتِغَ أَمَ الرضَّاتِ اللَّهِ وَتَتْبتَم مِنْ أَفُسِهٍِ وَتَتْبتَم مِنْ أَمفُسِهٍِ كَمَتَ لِجََّةِ بِرَابَوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُون فَآتَتْ أُكُلَه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 تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها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 جلَكُ وَمِا أَخْرَ جَنَالَكُمْ مِنَ الأررضِ وَلا تَيََّمُرخَبِيثَ مِنه تُ فِقُون وَل تَيََّمُرخَبتَ مِنه تُ فِقُونَ وَلَسْطُون بِآخِذهِ إِلَّا